ما. ثم دنا فتدلل لما وصلوا عند هذا المكان سيره المتاكبر اللي ما حدش يقدر يطلع عليه السلام ثم هنا للانتقال الرتبي يعني الرسول طلع درجة ما حدش طلعها ثم دنا دنا من ايه دنا من عرش الله خدوا بالكم يا جماعة انا بقول لكم ركزوا معايا ركزوا معايا الكلام ده وسط التفاسير في اقوال علماء التفسير عشان تستخلصوا من وسط الاقوال انا عايزك تعيش معايا بقلبك ثم دنا ثم دنا دنا من عرش الله على قول على قول بعض المفسرين دنا من عرش الله يعني شاف الملك شاف حمله العرش وشاف الملك اللي كتفه عند العرش ورجله في الارض وهو بيقول سبحانك وبيشعر ما اعظمك شاف اعظم مخلوق في الوجود دنا دنا من احجاب النور ان يبعى السلام لما نزل قالوا لها الرأيتها ربك قال نور انا اراه في صحب مسلم اشوفه ازاي ده نور شوفت احجاب النور اللحام كله من انه يتحرق لو كشف اللي لما كشف منه قدر فوق بابرة في قول الحسن البصري الجبل اندكي قدام سيدنا موسى عليه السلام حجاب النور ثم دنا فتدل على قول احد المفسرين تدلى اي خر ساجدة خدوا بالكو احنا في اعظم رحلة في الوجود وفي اعظم لحظة في هذه الرحلة يعني احنا في اعظم لحظة في الوجود في حياة البشر يعني احنا في اعظم سجدة سجدها بشر في الوجود لما الناب سجد وهو قب كوسينا او ادنى من عرش الله احنا فوق انت قلبك فين انت لسه ما سجدتش انت لسه ما سجدتش انت لسه قلبك معش مع جلال الله انت لسه مش شايف ايمانك الله في ملكوت السموات ما زلزلتش قلبك انه يسجد لله ثم دنا فتدلى تدلى يعني خلاص معدش يعرف يقرا اكتر من كده معدش ينفع فبدا يتدلى يميل يميل او يسجد لله سبحانه وتعالى تدل الشوق الرهيب لله اعلى شوق لله اكتر ايه فيها شوق الى الله في القران كله ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى هو ربنا بيقول أو ليه ده اسلوب لما يكون اللي بيستمع متعجب جدا يقول ازاي انا مش مصدق يقول له لا ده كمان اقرب من كده لا كمان ثم قصت قلوبكم فيا الحجاره في اخر الايه أشد الحجاره او اشد قسوه يعني واحنا يقول في قلبي بقى حجر الحجر لا كمان اشد اسلوب لما يكون اللي بيستمع مجهود او ادنى فاوحي الى عبده ما أوحى, اوحي إلى الى عبد الرسول هو في أعلى مقام ربنا لان ده اعلى مقام ما ما ما دي للتعفيل يا جماعة الايات كلها ما اوحى ما رأى ما يرى طب ليه ربنا ما وصفش هو ربنا يقدر يوصف بس انت ما تضعش تتخيل انت مش هتقدر تستوعب ربنا ما يوصفش ناس النبي عليه والسلام نفسه صدر شق عشان يقدر يطلع الرحلة ده ويستحملها انت هتقدر تستحمل الوصف مش هتستوعب فربنا بيجيب ماء بتاعه التفخيم عشان انت تعيش بقى مع عالبك مع جلال الموقد فاوحى الى عبده ما اوحى اول مرة رسول الله سلام يكلم ربنا من غير وسط جبريل مفيش وسطة بين النبي وبين الله في هذا المقام لقاء الحبيب بالحبيب رسول الله سلام بيتكلم يكلم الله ربنا قال له ايه من بتضمن ما أوحى به الله هي إلى الرسول والسلام الصلاة يا أمة محمد كل العبادات نزلت للنبي في الأرض والصلاة النبي طلع لها سبعة سماوات عشان ياخدها كل العبادات جبريل نزل بها للنبي والصلاة النبي عليه الصلاة والسلام خدها من ربنا مباشرة بدون وسطة لان ما فيش وسطة العبد وربه كل العبادات يا جماعة انت متخيل ان ربنا يفرض خمسين صلاة في الاول ليه لان مقام ربنا يستاهل خمسين واكتر ولكن قدرة البشر على قد الخمسة فأوحى الى ما أوحى ما كذب الفؤاد وما راى الفؤاد اللي هو القلب بس جاي من فائدة اللحم لما اللحمه تتحط على النار تتشوي عارفين اللحمه لما تقعد تطشطش على النار لما تقعد تفور على النار وهي بتتشوي لما تقعد تطلع الطرقات بتاعتها والانتفاضات بتاعتها النار يعني النبي قلبه خلاص قلبه ملتهب مشتعل قلب النبي على الصلاه بيطلع وينزل بنشده هيبه وجلال الموقف ما كذب الفؤاد وما راى انما يا جماعة طلع لمقام حتى سمعت صرير الاقلام سمع صريف الاقلام عليه الصلاه والسلام صريف الاقلام كتب القدر، كتب القدر وبيكتبوا ان الناس وديه لسه وده هيرزق وده هيفتقر وده هيشفى وده هيمرض وده هيموت وده هيتولد والبلد الفلانيه هتخسر في الحرب ودي هتنتصر ودي هتتقوم فيها دوله اسلاميه ودي لسه ودي ودي صريف الاقلام سمع مقادير الخلق وأحكم ربنا على الخلق من فوق سبع سماوات اللي لما هينزل نبعه صلى هي الله عليه لقاء كلها كلها ما فيش حاجة منها خرجت أبدا عن هيمنه الله ما كذب الفؤاد مارأ أفت مارونه على ما يرى تشككوا في ايه انتو مشاكيكوا مين على ما يرى ده شافه يا ما هيشوف انتو ممكن ترجعوا واحد عن الطريق اللي بينتكس ده بينتكس لانه ما شافش لانه ما ولكن اللي شاف كل ده يرجع ازاي ولا قد رآه نزلة اخرى النبي بقى نزل تاني ياه ازاي النبي استحمل انه ينزل نزلة نزلة اخرى ازاي استحمل انه يرجع الدنيا تاني ازاي استحمل إنه, انه يكلم البشر بعد ما يكلم ربنا ازاي انه يعيش في الارض بعد ما دخل جنة المأوى. ازاي قلب النبي تحمل عليه الصلاه والسلام النبي جسمه نزل وقلبه فوق نزل بقى يسجد السجدة ازاي ده عايشة يتيالان النبي مات مات من كل ما سجد ومن كثر السجود السكون اللي هو فيه عليه الصلاة والسلام لا بقى ربنا في السجود شيء اخر شيء عظيم رهيب من النبي عليه الصلاة والسلام النبي يا جماعة ولقد راه نزلة اخرى نزلتان لسدرة المنتهى عشان يقابل جبريل تاني عشان ينزله تاني طب ده المشركين يا رسول الله مكذبين بانك شفته مرة يبقى تاني رأاه نزلة اخرى ايوة اصحاب العقودة كده لازم يستحملهم لازم يستحملوا مهما الناس كذبتهم عند سدرة المنتهى اللقاء مع سيدنا جبريل عندها جنة المأوى سواء النبي داخل الجنة قبل ما يقلق الله او بعد ما نزل الله اعلم اي المكان ولكن الاول مع جبريل للسدرة بعد كده لقوة مع الله بعد نزل عند السدرة التاني مع جبريل اذ يخش السدرة تما يخش المنظر الرهيب ما زاغ البصر وما طغى ما طغى ابنتينيه بيقول ما ترى يعني لم يلتفت قلبه عن الله ولم يلتفت بصره عن الله او عن جلال الله ومشاغله النبي عليه السلام انساش ربنا مشغول بالله سوره انشغال القلب بالله وسجود القلب تحت عرش الله مزاغ البصر ما بيبصش غير اللي ربنا يامره انه هيبص ليه عبد أي واحدة يا جماعة في تجربة زينية يفلت منه بصره باليقن ولكن النبي عبد عليه الصلاة والسلام لقد رأى من آيات ربه الكبرى بعد صورة الطور والتنكيل الرهيب بالدعوة اللي كان فيها وبعد صورة الذريات اللي جاي في عامل حزن في اشد مراحله وبعد صورة قاف اللي جاي في عامل حزن ومركب الدين بالجدل في الوحل بعد كل دور ربنا قال للنبي إنك بأعيننا طلعوا سبع سماوات ربنا سبحانه وتعالى النبي استحمل عشر سنين عشر سنين بيستحمل عشان ربنا شوفوا ربنا اداله ايه زي ما ربنا قال لسيدنا سيدنا موسى لنريك من اياتنا الكبرى ها اذهب الى فرعون عايز تشوف امشي في الطريق عايز تشوف امشي في الطريق عايز تدوق امشي في الطريق يا جماعه اللي هيمشي انا هيشوف النبي صبر 10 سنين لربنا شوفوا ربنا طلعوه فين اصبر لربنا وشوف هي هيوريك ايه اصبر لربنا وشوف هيوريك ايه يا يا جماعه لو الايه دي تدخل قلبنا اه اه يا جماع صورة النجم دي اتصرى الكفر والحجر والشجر سجدوا منها انت القرآن اثر على قلبك قد ايه صورة الطور اللي قبلها جبير من مطعم لما اسمحها تمسند احمد بيقول فكأنزمة صدع لها قلبي قلبي تشاء ايه نصين منها انت القرآن شاء اجدار الغفل اللي حوالي قلبك القرآن عمل في قلبك ايه ويا جماعة لما الرسول اعلن بيروا بصورة النجمة كانت اول صورة جهر بيها في الدعوة الجهرية المشركين سجدوا يعني ايه يعني احنا معنا كنز لو خرج للدنيا كلها هيتسجد احنا معنا كنز ممكن افريقيا كلها تدخل في رحمة ربنا لو وصل دهلهم احنا معناه كنزي ممكن اوربا وامريكا ممكن بوش وبلار يسجدهم لو سمعوه احنا معناه في لما النبي جهر بالمشركين سجدهم مش عايزين نجهر مش عايزين نضحي مش عايزين ندفع عشان الدين ينتشر مش عايزين نقوم بحق ديننا وحق كتبنا علينا اه يا جماعه اه لو الدين ده طلع ليه رجاله تعيش حياتها عشان الكتاب ده يوصل لكل واحد في العالم عشان الكتاب ده الناس تسمعه اول ما النبي جهر بالدعوه الكل سجد والحجر والشجر سجد اه يا جماعه لو نعرف قوه ديننا قد ايه دنا والقران ده في قوه قد ايه نقدر نغير بيها العالم ونغير بيها نفسنا ونغير بيها قلبنا لقد رأى من آيات ربه الكبرى لسه ما سجدش حالا هم مليارات الملائكه ساجده حالنا وانا بكلمكم جبريل وهو زي الحبس البالي ويصرف محني جبهته وحملت العرش بيطوفهم وحمل العرش بيقول سبحانك كما اعظمك حالنا هو منك ما بيضحكش حالنا هو يا جماعه الكون كله بيسكت حالنا هم مليارات النجوم بتجري بتغرب عشان تسجد تحت عرش الله لسا ما سجدتش طب تعالوا ندخل في التلت التاني من الصورة بقى اللي بيكلم عن الله في نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل النبي عليه الصلاة والسلام نزل حبيب الله عليه الصلاة والسلام عشان ينزل للدنيا عشان يعلم الدنيا كلها يعلم الدنيا كلها اتشغال القلب بالله هنتكلم في التلت التالي من اول افرائيت وملتة والعزة شايفين النبي نازل بيقول ايه